فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ هُلُمِنُوا وَعُلُوا فَأَنذِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلا، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة، فناذرة بما يرجع المرسلون.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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَحُدُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَطْيِهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنَ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 ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتضهرون فأل جينا هو أهله إلا مرأته قد درناها من الغابر وانطرنا عليهم مطرًا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 ما كان لكم أن تُبْتُ شَجَرَهَا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله